وحضرنا وحضرنا من يعني دائما أيها السنة حدما أمرنا الإيمان بطرطلة والإيمان الله الإيمان الله والإيمان بحكمة الله وإذا أحضرتك انتفع عنك الأقراض على الفعال على تطبيق وتطبيق المرصص إذا تلق بهذه المضيطة بقدرة الله التامة الكامله وأيقنت بحكم الله وعموم مسئة انتفع عنك الاعتبار والسؤال لما فعل ولما قدم كما ولما اخطر كما ولما خص فلان بالغنى ولما خص فلان بالاداره ولما خص فلان بالامن الفلاني ولما خص فلان بالهيئه الفلانيه لا لا اعتراض لان الاعتراض هنا في الايمان لقضاء الله قال ونؤمن ان الله عز وجل خلق وخلق واضرار وحكمه مشيئته ونثبت هذا كله لله، اي والله كنتم العظيم المعبود الحق ونثبت ما في ذلك من كل حكمه فاذا سلمت ولا تثبتوا هذا مسلم إلا على وجه التسليم والاستسلام الإسلام ولا تذهب قلب مسلم بدون علم ولا تذهب قلب مسلم إلا على وجه التسليم وليس الإسلام أذكر عن النبي صلى الله الله هذا كله إلى ونجد ما ديالنا من كل مدن. هذا المطر هذه المنزل وهذا المطر وهذا البال طالما عجدا أولى أجدوا صور سواء واركما الأولى الأولى يعني إيه الفلاسفة الأولى جانب الأولى وهذا هو طالما عجز الاولى نفوه وكبروا الباردعين بحي رد صفة عشرين قبل صفة عشرين صفة عشرين وهذا هو طالما عجز الأولى أكسب الفلسفة الأولى الأولين. المتكلمين نفوه قرور بروب راجعين دراجعين بحيرات نفوه حكمة الله المشيء والقدر نفوه حكمة الله في التقدير والدكبير فشد تكامل هو شد من تشر بنا خوابت العباد على المعلم وفي العنجة الفتا والمصير على دمنا وهذا أعمل ومنهم سعيد ومنهم طبيعي ومنهم حسن تخصيص سالك الكلام عليه ان شاء الله يا ايها الله ان شاء الله قال ما فيه بتبيين دوره عن عمتك وتحقيق ما فيه ببيان دوره اي عمت هذا الشيء وتحرير حق الحق في بالحق قبل والمطلب الأقصى والمطلب الأسمى والمطلب الاعلى لهواب مقره في النسخ الثانيه لوواب بين بحرين جمع ولف والاحسن وفي نسخه لواب بين بحرين نقول هوص الاحسن مُرَّد أو وَارِد يعني يعني أَحْرِيُّه كيف هذا الباب؟ نُسْبَ قُطُرًا يعني قلت والموضة هو يعني أحرك هذا الباب وتحليل هذا الباب هو المقصد الأعلى والأقصى والمقصد الأسمى قال وذا عَسْكِرُونَ في ضم هذه الخصيلة لماذا؟ وتوسع، وترسل وديان وتقسيم وتنمين القصيدة لا تحتمله وذا عسر في غضب هذه القصيدة القصيدة هذه لدينا جلال التنمين احنا قلنا هذه القصيدة يومي أورباع سمع والمبارع فيه تقسيم متشعب ذو الأنوية ذو اقسام قال لحاجته تبيين علم محقق في نسخه ويقول لحاجته إلى بيان محقق معنا لأوصاف مولانا إلى من كلمات يعني إذا حقق الإنسان معرفة اسماء الله وصفاته ومعانيه واحكامها سبحان الله رب والعبد والمربو والله الله والمالك وان الله الهدي وان الله المتصرف لحاجتي عندكم ايه تبيله عين محطه صاروا لما بيتم الطلب الى بيان من اوصاف اولاد الاله فمن اوصاف أنه الحكمين ولو في الكلام ومن اوصافه انه الربين ومن اوصافه انه العليم ومن اوصافه انه الغني ومن اوصافه انه البدي ومن اوصافه انه المقدر فأي وحرك وحركة لبق لبق اسمه الصفاة وقف حقوق الرقمية وقصص الرقمية إذا معت ذلك نجحت واثقلت لبقى النشيء نعم ولم تعترف قالوا أسبائي النسنى وأحجاب دينه شر وأفعالي في هذه الطريقه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 ما خرجوا على نموذج واحد كما هو منتج المصانع اكل شوف منتج المصانع كان مش كله عماله نموذج واحد وصف واحد لا اقوام عرب أقوام عربي اقوام بيت واقوام صومبي اقوام صومبي مع الاقوام حومبي اقوام كذا وصوم جي ما بيجيش ما هذا الخلق اختلف الناس، اختلف الالوان كانوا مع اللغات دليل على حكمه الله عز تصور البصمات هل تبتغض بصمات الاصابع لا تبتغض بلى تاثرين على ان يساوموا اياه لا تبتغض بصمات الاصابع بصمات العين اليوم هذا بيعملوا العين بصري واليوم بيعملوا ايضا الصوت وسط الصوت بفرق من الصوت يا ارض